بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين مر بنا في درس الأمس في درس الظهر بابان هما باب نائب الفاعل وباب الاشتغال من يعرف لنا نائب الفاعل؟ الفاعل ما هو نعم امم الاسم ايش المرفوع او اسم مرفوع يحل محل فاء عليه وياخذ كل احكامه احسنت وشرط حذفه يعني حذف الفاعل وبناء الفاعل المضارع احسنت بارك الله فيك طيب من يمثل لنا لنائب فهل نعم شرح الدرس ما الطريقة التي توصل بها إلى هذه الصيغة الاصل شرح المعلم الدرس ماذا صنعنا حذفنا الفعل وبنينا الفعل المجهول وبنينا الفعل مجهول وأقمن المفعول مقام الفاعل فأخذ حكمه في الرفع طيب هناك أشياء تنوب عن المفعول به وتكون نائب فاعل لأن الأصل في نائب الفاعل أن يكون مفعولا به لكن هناك أشياء تنوب عن المفعول به وتكون هي نائب فاعل مثل ماذا نعم من يجيب يا اخوانا تفضل احسن ما بارك الله فيك أحسنت الظرف والجر والمجرور والمصدر طيب بشروط ما هي الشروط مثلا نيابة المصدر ينوب المصدر عن المفعول به فيكون نائب فاعل مثل ما ما الشروط لا ما الشرط ما الشروط أن يكون المصدر مختص ب شيء بوصف أو إضافة طيب مثل ماذا نعم ضرب ضرب شديد لو قلنا ضرب ضرب ما ما يصبح لأن هو لم يختص بشيء سير سير ذي رشد هذا اختص بأي شيء بإضافة وسير سير طويل هذا اختص بأي شيء سير مصدر ونبع الفعل نبع عن الفاعل طيب مر بنا أيضا أن الجار والمجرور ينوب عن الفاعل طيب من يمثل لنا بجار ومجرور نابع عن الفاعل نعم ضرب في دهري أو جلس في الدار. طيب لو نعرب فعل ماضي وفي الدار جار ومجرور في محل رفع نائف فاعل الجار ومجرور يقع نائف فاعل في العرب واضح وما في اسكال طيب أيضا مرة بنا أن الصيغه تتغير الثلاثي إذا بني المجهول ما الذي يحدث فيه ضرب ما الذي يحدث فيه الماضي يضم أوله يكسر ما قبل آخر والمضارع يضم أوله يفتح ما قبل آخر طيب انطلقا كيف نبنيه المجهول انطلقا تعلم تعلم طيب مر بنا أيضا من الدروس درس أو من الأبواب باب الاشتغال باب الاشتغال يا أخوان من الأبواب الصعبة في النحو قد مر بنا الدرس الماضي ما تعريف بل اشتغال موجود ولا؟ ما تعريف الإشتغال؟ نعم تفضل يا أخي. <تصفيق> نعم أي يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عام في ضمير أو سبب. نعم أي يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل قد عمل ذلك الفعل في ضمير ذلك الاسم السابق أو في سببية. مثال ما عمل في ضمير الاسم السابق طول مثال على الإشتغال. الله إخوان. لا يا لا بد أن تقرأوا قبل الدرس ولو بقليل وبعد الدرس حتى تتقنوه تماما هذا الوقت الذي تقضونه تتعبون تجون ساعة ونصف زيدوها نصف ساعة قبل أو بعد أو ربع ساعة قبل وبعد إن شاء الله تضبط لكم الدرس نعم زيدا أكرمته هذا مثال الإشتغال زيدا ها نطبق على أركان الإشتغال كان اشتغال كم هي ثلاثة. ثلاثة ما هي الاسم السابق وش يسمى زيدا أكرمت ماذا يسمى مشغولا مشغول عنه طيب وش بقي من أركان الشاغل أوش المشغول أو المشتغل أين المشغول والمشتغل مشغول الفعل أكرمت اشتغل عن نصب الاسم السابق طيب أين الشاغل له الها في أكرمته طيب هذا هو الاشتغال ومرت بنا بعض أحكام الاشتغال متى يرفع الاسم السابق الذي هو زيدا أكرمته ومتى أخذنا أكمله من حاله خمس حلات ما هي ترجح النصب نصب الاسم السابق طيب اثنين وجوب النصب ثلاثة وجوب الرفع, الرفع أربعة ترجح الرفع خمسة استواء الأمرين طيب زيدا أكرمته هذا مثال واضح وغالبا كل مسألة يكون رأسها واضحا جليا لكن نسرد يعني طيب اليوم عندنا إن شاء الله نبدأ بدرس التنازع وقبل أن نبدأ نأخذ مقدمة يسيره التنازع يعني يأتي بعد باب الاشتغال واحيانا يقدمونه على باب الاشتغال لاحظوا الاشتغال اسم سبق واشتغل عنه الفعل هنا التنازع التنازع اسم تأخر أو معمول تأخر وتنازع عليه كل واحد يريده يمكن يريدون أن يرضوا هذا الاسم لما تأخر يريدون ان يعوضوه عما فاته من الاشتغال طلع اشتغل عنه غفل عنه فلما وضع في الأخير تنازع عليه أكثر من عامل، يعني باختصار نعطيكم مثال، وثم عد نبدأ يعني تطبيق هذه القواعد، لكن قبل أن نبدأ أرجو يعني أن تنتبهوا لدقيقة واحدة، أعطيكم مثال ثم اتضح لنا، مثلا يعرف التنازع باختصار شديد بأنه عبارة أن يتقدم عاملان أو أكثر. والعامل يكون فعلا او شبهه وتاخر عنه معمول او اكثر العاملان السابقان يتنازعان كل واحد يريد ان يعمل في هذا مثل امثله كثيره ضربني وضربت زيدا ضربني يريده وضربت يريده أكرمت واكرمني علي او عليا فاز ونجح اخواك لاحظتم واشعر بخواك فاعل ما الذي عمل به الرفع هنا التنازع بس لاحظتم فاز ونجح اخواك يعني قلنا العامل الاول نقول فاز ونجح اخواك وقلنا العامل الثاني نقول فاز ونجح اخواك هذه الصوره يعني الجليه الواضحه لهذا الباب طيب تفضل الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى التنازع طيب اذا ناخذ اولا تعريف التنازع ناخذ اكثر من تعريف وسيعرف المعلم سياتينا هو يتقدم التنازع وسمي بعض النحاه باب الحمل التنازع هو ان يتقدم عاملان او اكثر ويتاخر عنهما معمول او اكثر ويكون كل من المتقدم طالبا للمتأخر هناك تعريف آخر مختصر ما هو هو توجه عاملين أو أكثر هو توجه عاملين أو أكثر أكمل التعريف توجه عاملين أو أكثر إلى معمول واحد أو أكثر طيب لو نرجع للتعريف الأول من يعطينا التعريف الأول مرة أخرى هو أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر عنهما معمول أو أكثر ويكون كل من المتقدم وش المقصود من العامل أحسنتم العاملان طيب طالب المتاخر اللي هو المعمول المعمل. طيب والتعريف الثاني توجه عاملين أو أكثر إلى معمول أو أكثر <تصفيق> طيب هذا هو تعريف التنازع طيب نعم ممكن إذا انتهينا هنا أسأل عن كل ما يعني ممكن لم ولن آكل لم ولن آكل الضمير اللي فيهن هنا هذه لم ولن أكل قصدك لا هذه الجازمة لم فالمظهر الأضر العمل يكون على الأخيرة تقدير لم أكل ولن أكل نعم طيب إذن هذا هو تعريف التنازع ممكن نأخذ مثالا يسيرا مثلا ممكن تقول قابلت وأكرمت زيدا ينضبط المثال هذا قابلت وأكرمت زيدا تقدم عاملان وتأخر عنه معمول أين العاملان قابل. قابلت وأكرمت والمعمول زيدا زيدا ما عرابه مفعول به ما الذي عمل فيه النص هنا مربط الفرس وهنا الاختلاف طيب نعم تفضل باب في التنازع يجوز في ضربني وضربت زيدا إهماله الأول واختاره الكوفيون فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه أو الثاني واختاره البصريون. طيب نعم كمل. فيضمر في الأول مرفوعه مرفوعه فقط. نعم. نحو جفوني ولم أشف الأخلاء وليس منه كفاني ولا مطلب قليل من المال. نعم. لفساد المعنى. هو يريد أن يعني يختصر هذا يختصر ولا كل كلمة تحتمل يعني كلاما طويلة. يقول يجوز ثم أتى بالمثال وقلنا لكم المثال حين قد يكون أوضح من القاعدة أو أوضح من التعريف مثلا والغالب أن الحدود لا بد أن تكون أوضح من المحدود التعريف يكون أوضح من المعرف أن حين ربما يكون التعريف أغمض مثلا قلت لكم عر... وحد منكم يعرف لي الماء ما يحتاج تعريف هذا نعرفناه نكرناه مثل لو قلت مثلا عرفوا لي الخندريس من اسماء الخمر تقول الخمر اتضح المعنى ولا لا لو قال لك واحد عرف لي الخمر قلت الخندريس غمرت وللهذا لما سال ابو زيد القرشي سال عربيا قال ما المحبنطه قال هو المتكاكل قال ما المتكاكل قال هو المتآزف قال ما المتآزف قال انت لا تعرف شيئا لابد أن يكون التعريف وضحياناً يلجؤون إلى المثال حتى ولهذا يقولون بالمثال يتضح المقال وغالب القواعد لا يتصور الإنسان إلا بعد المثال طيب يقول يجوز في ضربني يعني هنا يشير إلى هذا الباب ومر بنا تعريفه مثال تنازع المعمولين لعامل واحد مر بنا أكرمت وقابلت زيداً وفي القرآن مثال يمثل فيه النحاة كثيراً هو قوله تعالى آتوني أفرغ عليه قطرة آتوني أفرغ عليه قطرة من يطبق القائد على هذا المثال تقدم عاملاً ما هما؟ آتوني أفرغ آتوني فعل أمر أفرغ ما هو موقع من العرب؟ مجزون بالطلب فعل مضارع مجزون بالطلب اتوني أفرغ عليه قطرة وقطرة هو المعمول نعم لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول به أيضا اتوني فعل وفاعل فعل أمر والفعض من نصر تقديره أنا والنون اللي يقال المتكلم مفعول به أنتم اتوني كذا نعم آتوني ألو قلت أعطوني اتضحت لكم أكثر ولا لا فعل وفعل مفعول به طيب يحتاج إلى مفعول ثاني لأنه يتعدى مفعولين قطره هو المفعول الثاني له وكذلك أفرغ ماذا تفرغ عليه يريد مفعولا أيضا قطرة إذن كلا العاملين يحتاج أو يطلب هذا المعمول طيب إذن تنازع عليه من هنا أتى التنازع أيهما العامل سيأتينا إن شاء الله بعد قليل ربما يكون العامل الأول وربما يكون الثاني هذا خلاف بين أهل البصرة وأهل الكوفة هذا مثال لايش يا اخوان لتنازع عامل عاملين لمعمول واحد طيب مثال تنازع العاملين أكثر من معمول تقول ضرب وأكرم زيد عمرا ضربه وأكرم زيد عمرا كلاهما متعدي يصلح أن تقول ضرب زيد عمرا يصلح أن تقول أكرم زيد عمرا طيب أيهما الذي عمل النص في المفعول به والرفع في الفاعل يحتمل هذا يحتمل هذا إذا ماذا يسمى هذه المسألة تنازع في العمل ومثال تنازع اكثر من عاملين معمولا واحدا ايش مثلنا يا اخوان اذا قلت المثال قابلت وأكرمت زيد عاملان تنازع معمولا واحدا طيب وضرب وأكرم زيد, زيد عمرا عاملان تنازع معمولين طيب الان مثال لتنازع اكثر من عاملين يعني ثلاثه تقريبا او لمعمول واحد مثلا نقول كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم أو نقول اللهم صلي وسلم وبارك على إبراهيم أين المعمول على إبراهيم طيب ما الذي طلبه هذه الأفعال ومثال تنازع أكثر من عاملين من معمول واحد قال تعالى تسبحون قوله تسبحون وتحمدون هذا حديث ذهب أهل الدثوري بالعجور تسبحون عامل وتحمدون هذا عامل ثاني وتكبرون كم ثلاثة عامل طيب شوفوا المعمول دبر كل صلاة هذا معمول طيب ثلاثة وثلاثين هذا معمول ثاني لاحظتم ما الذي عمل فيها النصب الأفعال هذه الثلاثة طيب تقرر المعنى هذا جيدا يا أخوان تقر معنى التنازع واضح يعني لو رجعنا للتعريف ممكن يتضح اكثر ان يتقدم عاملان او اكثر مرة الامثله عليها ويتاخر عنهما معمول او اكثر ويكون كل من المتقدم طالبا للمتاخر يعني يكون العامل المتقدم سواء كان عاملا او عاملين او ثلاثه عوامل يطلب ماذا يطلب المعمول المتاخر اتضحت المسألة يا اخوان جيدة ولا لا طيب تقرر هذا هنا المؤلف رحمه الله وش يقول يقول باب في التنازع يجوز في ضربني وضربت زيدا اعمال الاول ما المقصود باعمال الاول ها؟ ماذا يقصد العام الاول طيب فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه ستاتينا هذه طيب، او الثاني يعني اعمال الثاني الاول ما نختاره؟ اختارها الكوفيون الكوفيون تعرفون ان الكوفه مدرسه والبصره مدرسه فلا خلاف بينهما في جواز اعمال اي العاملين يعني النحات يقولون لا بد ان واحدا من العاملين لا بد من اعماله لكن اختلفوا ايهما يعمل وايهما يهمل الكوفيون يختارون إعمال الأول قالوا لسابقه لتقدمه طيب والبصريون يختارون الثاني لقربه, لقربه قالوا هو قريب فاولى أن يعمل والكوفيون قالوا الأول لتقدمه ولهذا يقول بمالك رحمه الله في الألفية والثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسره من يقصد بالآخر واضح هذا ولا لا ايش يقول والثاني أولى وش قصد الثاني الثاني أولى عند أهل البصرة واختار عكسا غيرهم ذا أسره ايش معنى ذا أسره يلا اللي يعرف له جائزة إش رعبت العلاقة ماذا معنى ذا <دا> أسرة؟ ماذا؟ لا هذه صفة لأهل البصرة والثاني أولى عند أهل البصرة اللي هو عمال الثاني واختار عكسا غيرهم ذا أسرة ماذا؟ ذا أسرة إلى من؟ إلى أهل الكوفة ماذا معنى ذا أسرة؟ الذي أسرة لا ده أسرة نحن خلقناهم شددنا أسرهم في معنى الأسر قفل شديد الأسر من هم ذا أسرة يعني يعني الجماعة القوية ما يقصد العضلات إنما بالعلم نعم إذا هم الجماعة القوية يقصد ذلك الكوفيين إذا يا إخوان تقرر مسألة التنازع ما الذي تقر عندنا يا أخوان؟ تعريف التنازع هذه واحدة المسألة الأخرى أن تعريفه يدور حول أن عاملين أو أكثر تقدم وتأخر عنهما معمول أو أكثر وكل واحد من العاملين يطلب المعمول المتأخر طيب الإعمال كل أي من العاملين أهل الكوفة قالوا الأول لسبقه أهل البصره قالوا الثاني لقربه طيب إذا قلنا فاز ونجح أخوك على مذهب أهل البصرة ما العامل الثاني نجح نجح أخوك هو الذي عمل الرفع طيب الأول في ضمير مستكن خاص به طيب إذا قلنا الان طبقوا القاعده جيدا حتى يتقرر ما سياتي اذا نجح وفاز اخواك عاملان تنازعا في معمول واحد طيب ما الذي عمل وما الذي لا يعمل فاز فاز ما قلت فاز فاز ونجح اخواك واحد نعم ونجح اكيد ليش تقول لي نعم ها الاول لماذا الاول صح بس واحد يعبر نعم اكلون على أن انه عمل في ضميره فاز ومر معنا تذكرون ان الفعل ثالثا تقول فاز اخواك وفاز اخوانك وفاز اخوك اذا قلنا فاز ونجح اخواك يكون العامل على مذهب من الكوفيين الاول عمل إن عمل بالثاني لكن ونجح فيه ضمير نعم اذا, إذا عملت الاول اضمرت في الثاني طيب تضمر فيه كل ما يحتاج إليه من مرفوع أو منصوب أو مجرور مثل مثال قام وقعد أخواك شوف قام وضربتهما اخواك ما عملت؟ الأول إذا عملت الأول الثاني تضمر فيه كل ما يحتاج إليه طيب قام ومررت بهما اخواك ما العامل؟ الأول طيب لماذا؟ لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في نية التقديم فالضمير وإن عاد على متأخر لكن عاد لفظاً ورتبة طيب إذا عملت الثاني إذا عملت الثاني مثلاً كيف نعمل الثاني؟ فاز ونجح أخواك أعمل الثاني واذا نقول؟ فاز ونجح اخواك اذا عملت الثاني تضمر في الاول ضمير الرفع طيب والنصب والجر ما تقول مثل الاول تقول مررت ومر بي اخواك لاحظت ولا تقول وتقول ضربت وضربني اخواك ما تقول ضربتهما أو مررت بهما لماذا حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظاً ورتبة هذه واحدة والثانية لأن الفاعل عمده لابد من وجوده وهذه فضلات الجار المجرور والبه فضله هو التنازع لماذا قلنا أخوه بعضهم يقولون الأولى أن تقول فازة وبعضهم يقول لا الأولى أن تقول نجحة والآن تقدم العاملان وتتضح الصورة أكثر في المفرد نحضر في المفرد فاز ونجح أخوك مثلا تتضح أكثر ولا لا إذا قلنا على مذهب أهل الكوفة ما العامل فاز الأول وعلى مذهب أهل البصرة الثاني نعم خل خلونا نكمل ثم إن شاء الله على اتضح أكثر طيب إذا يعني اتضح إن شاء الله هذه من خلال هذه الأمثلة أن التنازع هو تقدم عاملين أو أكثر وتأخر معمول أو أكثر عنهما. طيب خذنا المثال تسبحون وتحمدون وتكبرون كم تقدم من عامل ثلاثة طيب وتكبر دبرة كل صلاة ثلاثة وثلاثين كم تأخر من معمول دبر كل صلاة وثلاثة وثلاثين طيب. اللهم صل وسلم وبارك على محمد ما الذي تقدم كم معمول لا. ثلاثة تاخر عنهما معمول واحد طيب فاز ونجح أخوه فاز ونجح أخوه كم تقدم عاملا وتأخر واحد طيب نعم يقول رحمه الله فيضمر في الأول مرفوعه كما مر قال نحو جفوني ولم أجف الأخلاء جفوني ولم أجفو الأخ الله إنني لغير جميل من خليلي مهمل هنا المسألة فيها تناجع جفوني ولم أجفو الأخ الله إنني لغير جميل من خليلي مهمل يعني يقول إذا جفوني أنا ما أجفوهم لأنني لغير الجميل أتغاضى وهكذا لابد الاستمرار والمودة والرحمة والصداقة لابد من التغاضي أما أن تريده حذو النعل بالنعل إذا أساء تسيء وإذا أحسن أحسن لن يبقى لك أحد أبدا لابد التغاضي تسعة عشر العقل كما ذكر علي محمد أن يقول تسعة عشر العقل اللي ما يتغاضى ما يمكن أن يعيش هذا يعني معنى البيت طيب أين الشاهد جفوني آه. ولم أجفوا الأخلاء كل هذا الشطر الاول تقدم عاملان ماهما جفوني. جفوني ولم أجفوا وتأخر معمول وهو الأخلاء اعمل ايهما ما الذي اعمل هذه واضحه هذه الاول ولا الثاني الثاني أحسنت احسنت جفوني فيه فاعل جفوني جفوا طيب وأيضا لأن الأخ الله هنا جاء منصوبا وإلا كان يقول جفوني الأخ الله كان يقول جفاني أو جفاء الأخ الله جفى الأخ الله لكن قال جفوني ومر معنا أن الفاعل لابد له من إيش ها الفاعل لابد أن يفرد ولو كان المفعول جمعا هنا جمع تكسير هل تقول وش تقول تقول قام الرجال نعم وتقول يجوز أن تقول قامت الرجال هنا جفا هنا لو أراد أن يعمل الأول لما أتى بضمير الجمع هنا طيب يقول وليس من يعني ليس داخلا في هذا الباب كفاني ولم أطلب ولم أطلب قليل من المال هذا بيت المرقى القيس اللي يقول فيه ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكنما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي طيب يا من وين الشاهد طيب أريد واحد يعرف لي الشطرة الثاني فقط كفاني ولم أطلب قليل من المال ولا قليلا من المال قليلا يلا واحد يجيب يا يلا. يقول ليس من يعني هذا البيت ليس داخلا في هذا الباب كفاني ولم أطلب قليلا من المال ولا قليل من المال قليلا واحد يجيب نعم كفاني ولم أطلب قليلا من المال قليلا يقول طيبا اشتقلون صح نعم طيب أحد يؤيد آه قليل طيب ولم أطلب ماذا تكون هذه جملة معتار يعني التقدير كفاني قليل من المال ولم أطلب المجد ولم أطلب الملك لن يريد الملكه وذهب إلى قيصر يريد أن لما قتل والده يريد أن يأخذ بثاره يريد أن يأتي بالملك لما ذهب مع عمرو بن قميئه طال السفر فيه وقال بك صاحبي لما رأى الدربة دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة فقلت له لا تبكي عين عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر يقولون هذا يشيرون بالبعد الهمة عمر القيس تغيرت حياته في آخرها عن أولها هذا يدل عن إنسان يستطيع أن يغير استدلون به لأن هو كان يقول لنا غنم نسوقها غزارا كأن قرون جلاتها العصي فتملأ بيتنا إقطاً وسمناً وحسبك من ذيناً شبعاً وري هذا اللي يريد فقط أكل وشرب وخمره غيره لما قتل والده تغير قال لا خلاص انتهى من كل شيء وصحى من رقدته طيب يعني يقول إن هذا المثال ليس من هذا الباب لأجل ألا يفسد المعنى يعني بيت القيس لماذا لم يكن من هذا الباب؟ لأن من شرط صحة التنازع توجه كل من العاملين إلى ذلك معمول من غير فساد المعنى مثل ضربني وضربت زيدا ما يفسد المعنى لو قلت ضربني وضربت زيد ما يفسد المعنى لأن كل واحد منها صالح طيب هذا البيت تقدم عاملان ما هما كفاني والعامل الثاني ولم أطلب ولو توجه إليه العاملان لفسد المعنى في عاملان لك ما يجوز أن يتوجه إلى قليل لو توجه إليه يصير المعنى كفاني قليل من المال ولم أطلب إلا قليل من المال مبصد ما يستقي الكلام نعم لهذا الكلام يقول لو كان سعي لأدنى معيشه كفاني قليل من المال ولم أطلب الملك وين مفعول أطلب الملك أو المجد نعم اذا هذا ليس داخل في هذا الباب طيب مر بنا قبل قليل أنه توجه عاملا أو أكثر ما قلنا فعل فعل توجه فعلين قلنا توجه عاملين ما قلنا توجه فعلين يدل على إيش؟ أن العامل قد يكون قد يكون لا العامل أو قد يكون فعلا أو وقد يكون شبيها بالفعل مثل اسم الفاعل اسم المفعول يعمل عمل فعله طيب من الأمثلة على ذلك أهدت مغيثا أعطونا الشاهد لها أهدت مغيثا مغنيا من أجرته فلم أتخذ إلا فناءك موئلا أهدت مغيثا مغنيا من أجرته أين العاملان يا أخوان أهدت مغيثا مغنيا من أجرته أين العاملان مغيثا ومغنيا مغيث هل هو فعل أو شبه فعل شبه. ما نوعه سنفعل. اسم فعل أغاث يغيث فهو مغيث أغنى يغني فهو مغنى. مغني طيب أين العامل من؟, من أجرته توجه إليه عاملان طيب جيد نعم أحد عنده سؤال حول هذا ولا ننتقل للباب الثاني نعم يشترط يعني مثل ما قلت فاز ونجح أخوائك تريد أن تعمل أيهم على مذهب أهل الكوفة أهل الكوفة والشقلون يعمل الأول لأي شيء لتقدمه إذا عملت الأول تقول فاز ونجح أخوائك وإذا أردت أن تعمل الثاني تقول فاز تضمر في الأول فاز ونجح أخوائك لحظ طيب يلا نعم ممكن تقول جاء وأكرمت زيد إذا أردت أن تعمل أيش الأول نعم وإذا عملت الثاني جاء وأكرمت زيدا هذا عملت الثاني يلا يلا إخوان عشان ما المفعولات المفعول به باب المفعول منصوب وهو خمسة المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا نعم هنا بدأ بالمفعولات والمفعولات يختلف النحاة فيها بعضهم يدخل بعض الأباء بعضهم يخرجها والصحيح كما يقول ابن هشام أن المفعولات خمسة هو انتهى من الفاعل ونائب الفاعل الآن يبدأ بالمفعولات المفعولات يقول خمسة هذا هو الصحيح وستأتينا وهي المفعول به والمفعول المطلق وهو المصدر والمفعول فيه وهو الظرف والمفعول له وهو ما يسمى مفعول لأجله والمفعول معه هذه هي المفعولات بعضهم ينقص المفعول معه ويجعله مفعولا به وبعضهم ينقص المفعول له ويجعل منهم باب المفعول المطلق وبعضهم يزيد مثل السيرافي يجعل منه المفعول منه اختار موسى قومه سبعين رجلا اختار من قوم هذا مفعول منه والجوهري ايضا سمى المستثنى مفعولا دونه لكن يعني اكثر نحاه على ان المفعولات خمسه ناخذها باختصار ناخذ امثله لها طيب آه الاول المفعول به مثل ضربته جيدا هذا ما يحتاج إلى يعني كثير وقوف والمفعول مطلق نحتاج إلى أن نقف عنده فيما بعد مثل وكلم الله موسى تكليما هذا مفعول مطلق والمفعول فيه هو الظرف ها ها. قمت صباحا مثلا طيب وأوصمت يوم الخميس متضمن معنى فيه مفعول فيه يعني التقدير فيه يوم الخميس والمفعول له حضرت إلى المسجد راغبة في العلم يعني الأجل طيب والمفعول معه سرت والقمر مفعول معه طيب نبدأ الآن في أي باب نبدأ بالمفعول به نعم تفضل المفعول به باب المفعول منصوب نعم وهو, وهو خمسة المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل هذا الحد مختصر آه كمل ك... ضربت زيدا. طيب المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل. ضربت زيدا. ما الذي وقع عليه فعل الفاعل؟ ضرب آه فعل ماضي وتأ فاعل زيدا مفعول به. واضح. طيب آه... قد يكون في الجملة مفعولا واحدا إذا كان فعل متعديا إلى مفعول مثل ضربت زيدا. وقد يكون في الجملة مفعولان أصلهما المبتدأ والخبر مثل ظننت الدرسة سهلا الدرسة وسهلا شعرابهما هذا مفعول أول هذا ثاني لكن ما أصلهما المبتدأ الخبر ما الذي يعلمك أن أصلهما المبتدأ والخبر جردها من ظننت تكون الدرس سهل استقيم الكلام ولا لا وقد يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر مثل أعطيت للفقيرة درهما فقير مفعول أول ودرهما مفعول ثاني هل أصلهم تدل خبر لا هل يصل تقول الفقير درهما نعم طيب قد يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل مثل أعلمته زيدا عليا قادما ثلاثة مفاعيل خلاص هذا درس المفعول انتهينا منها ولأنه أيضا يخدمنا درس الفاعل مر معنا يتقدمه تأخره يخدمنا طيب يلا تفضل المنادا نعم ومنه المنادا. نقدم المنادا وسيأتي ارجع من آخر إلى المفعولات المنادة طيب ومنه المنادة لأن من المنادا ما هو منصوب من المنادا ما هو منصوب كما سيأتي ومن هنا أدخل في المنصوبات بل المنادا المبني أصله النص مبني على الظم في محل النص يعني قبل أن ندخل يعني نبذة مثل تقول يا زيدو زيد منادى مبني على الضم لأنه فرد أهلا في محل نصب نصر تقدير أدعو زيدا يا عبد الله منصوب لأنه منادى مضاف يا رجلا النكر المقصودة منادى منصوب سأتينا هذا على وجه التفصيل إن شاء الله إذن ومنه المنادى ويقال الندى حيث يسمى باب المنادى أو باب الندى ما تعريف الندى الندى هو طلب المتكلم المخاطب طلب المتكلم المخاطب بياء أو إحدى أخواتها بس وطلب المتكلم المخاطب بياء أو إحدى أخواتها من الطالب متكلم والمطلوب المخاطب اللي هو المنادى من المنادي متكلم والمنادى اللي هو من المخاطب بياء أو إحدى أخواته هذا هو تعريف الندى. طيب احرف النداء الياء او يا نقول يا, يا هي ام الباب يا. وآ ا زيد وأي اي واي و وهيا و هذه هي أحرف النداء أو ادوات النداء نعم تفضل ومنه المنادى وانما ينصب لا ومنه المنادى بس نقف عند المنادة يعني من المفعول به المنادى مما يدخل في ابواب المفعول به المنادى ان كما مر اذا قلنا يا زيد على تقدير أدعو زيدا اذا قلت يا عبد الله تقديرها أدعو عبد الله فحذف الفعل وانيب حرف الندى منابه ومن هنا دخل في المفعول به طيب وإنما ينصب وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شبهه كيا حسنا وجهه ويا طالعا جبل ويا رفيقا بالعباد أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي طيب الآن هذه هي أحوال المنادى المنادى متى ينصب ينصب المنادة في ثلاث مسائل أشر إليها واحد أن يكون مضافا أن يكون مضافا، كأن تقول يا عبد الرحمن، يا عبد الله، يا عبد العزيز، يا سيف الله، تنادي إنسان مثلاً لقب بهذا. طيب، هذا يرفع ينصب حكمه النصب. لو تعرت تقول يا أداة النداء وعبدة منادا منصوب. لماذا؟ لأنه مضاف، وهو مضاف لفضل جلاله مضاف إليه. إذن هذا متى ينصب؟ في الحاله الاولى ان يكون مضافا المنادى مضاف الى شيء يا عبد الله يا عبد الرحمن واضح يا اخوان طيب الثانيه من مواطن نصب المنادى ان يكون شبيها بالمضاف والشبيه بالمضاف مره بنا ما اتصل به شيء من تمام معناه وهذا المتصل به إما يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا طيب إذا كان المنادأ ترى مر هذا الشبيه بنضاف متى مر في اسم لا لا طالعا جبلا هل نقول يا طالعا جبلا لاحظتم طيب متى يجب نصب أو متى ينصب المنادى في الحالة الأولى أن يكون يكون مضافا الاثنين أن يكون شبيها بالمضاف طيب الشبيب المضاف يعرفه انه حق ما اتصل به شيء من تمام معناه مثل يا طالعا جبلا طيب اتصل به شيء من تمام معناه وش اللي اتصل به جبلا وش موقعه مفعول به يعني التقدير يا طالعا انت وجبله مفعول به طيب يا محمودا فعله لو تعرف تقول يا أداة نداء محمودا منادى منصوب لماذا؟ أنه شبيه الله. بالمضاف لماذا كان شبيه بالمضاف؟ لأنه اتصل بشيء من تمام معناه ما هو فعله طيب من يعرف فعله؟ فاعل أحسن تبارك الله فيك نعم فاعل محمود وخل تعالى وش تريد تختار من هذه؟ تريد أكثرها؟ هذه الدروس الشيح الحمد هذه كلها حسن يا محمودا فعله فعله ما كنا فعل اي شيء لمحمود ابواب النحو مترابطه ومحمود يقوم يعمل عمل الفعل المبني المجول طيب ما ندشعب اكثر الحاله الثانية من حالات نصب المنادى ان يكون شبها بالمضاف وهم اتصل بشيء من تمام معناه وهذا الذي به التمام اما يكون اسم مرفوعا بالمنادى مثل يا محمودا فعله فعله ويا حسنا وجهه نفس الشيء واي او منصوبا كقولك يا طالعا جبلا ما نريد المنصوب هنا ما نريد الشيء المضافنا نريد اللي اتصل به ولا اتفقنا على الشيء المضاف يكون منصوبا طيب ويا خيرا من زيد شربا خيرا من هذا منصوب لأنه شبيه مضاح وش التصلبة شيء من تمام معناه وش نوع للتصلبة يا خيرا من زيد مجرور مجرور طيب يا رفيقا بالعباد وش التصلبة جهر مجرور يا كثيرا بره التصلبة ايش فاعل فاعل التصلبة فاعل وش نقول يعني بدل ما نقول فاعل شبيل مرفوع اتصلوا شيء من معنا وهو مرفوع طيب خلاص ننتقل الآن للثالث من مواضع نصب المنادى متى ينصب المنادى ايضا أول شيء شو قلنا؟ إذا كان مضافا اثنين شيء بمضاف طيب قبل أن ننتقل لثالث نسالكم لماذا دخل المنادع في باب المفعول به؟ نواصل. يعني لتقدير أدعو أطلب طيب. الثالث أن يكون نكرة مقصودة يعني المنادة عندكم كلمة رجل نكرة قد تكون مقصودة وقد تكون غير مقصودة إذا واحد منكم مبصر وبجان بصحبه يا رجل هل يقول يا رجلاً ولا يقول يا, يا رجل يا رجل لن نكرة مقصودة ولا ينون يقول يا رجل يبني على الضم لكن لو اتى مثل شخص يسمع الناس ولا يريد احد من يريد احد ياخذ بيده يقول يا رجل ولا يا رجلا يا رجلا نعم يا رجلا خذ بيدي اذا دخلت بانك غير المقصودة في ما ينصب من المضاف ومنه قول الشاعر فيا راكبا إما عرضت فبلغا ندى من نجران الا تلاقيا فيا راكبا هذه شاهد وين وقع المنادى نكره مقصوده فوجب نصبه خلاص انتهينا من واجب النصب في النداء طيب نعم تفضل والمفرد المعرفه يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل ويا رجل لمعين طيب الآن فيه بيان لي المفرد العلم كيف ينادى أو بيان المبني متى يبنى المنادى على الظم يبنى المنادى على الظم في محل رفع إذا كان مفردا علما إذا كان مفردا علما طيب يبنى على أي شيء يبنى على ما يرفع به إن كان يرفع بالضمه بني على الظم مثل يا زيدو إن كان يبنى على الالف بني على الالف في المثنى يا زيدان هذه حركه بنائيه ليست حركه اعراب بالنداء طيب ان كان يرفع بالواو بني على الواو يا زيدون هل يصلح ان تقول يا زيد ما يصلح الا للضروره الشعريه كما قال احدهم ليت التحيه لي كانت ما مكان يا جمل حييت يا رجل نعم وهنا قالها طيب هل يجوز أن ينصب المنادى المفرد العلم إلا في الضرورة الشعرية مثل قول عدي ضربت صدرها إليه وقالت يا عديا لقد وقتك الأوقي وين الشاهد عدي نصبه حقا يقول يا عدي طيب إذا هذا هو طريقة أعراب المفرد العلم والنكره المقصوده لو قلتكم متى يبنى المنادى على الضم تقول اذا كان مفردا علما او نكره مقصوده طيب يبنى على اي شيء على ما يرفع به يبنى على ما يرفع به طيب نكره مقصودة ما مثلنا لها ايش تقول يا رجل لو كانت غير مقصوده ايش تقول يا رجلا طيب ها كيف نعرب يا رجل يا أداة أدتني ده طيب ورجله مبني أحسن في محل نصب وش التقدير يعني أدعو رجلا أحسن طيب يا جبال أوبي معه والطير يا جباله نعم شعر أبي يا جباله منادى نعم منادى وش فيه جبال أو الجبال مبني على شيء لأنه نكرة مقصودة طيب يا نوح وقد جادلتنا فأكثرت جدالنا نوح منادى مبني على الضم في محل نص لماذا بني على الضم لأنه مفرد علام طيب ندخل في هذا هذه ستأتينا ربما تأتينا نعم نعم فصل فصل وتقول يا هلام بالثلاث وبلياء فتحا وإسكانا وبالالف. هنا مسألة يعني إذا كان المنادى مضافة إلى ياء المتكلم كم فيه من لغة؟ فيه لغات إذا كان المنادى مضافة إلى ياء المتكلم ياء متكلم مثل غلامي نادي غلامي يا غلامي كم فيها من لغة؟ فيها عدة لغات فيها ست لغات. واذا تقول بالأمثلة الأولى يا غلامي بإثبات اليأسة هكنا يا غلامي بإثبات اليأسة هكنا طيب وكيف نعربها ثم عاد الباقي خلاص يتضح لنا يا أداة نداء غلامي منادى مضعف كامله منصوب على ما تنصبه الفتحة المقدرة التي منع من ظهورها اشتغال المحل أين المحل ميم. الميم بمناسبة حركة لحركة المناسبة وش اللي يناسب المتكلم الكسر, الكسر. إذا هذا منصوب هذا مثل يا عبد الله لكن هنا اشتغل بحركة المناسبة طيب لكن الآن عندنا صورة المضاف ليا المتكلم الصورة الأولى أن تقول يا غلامي أقبل حتى بالوصل يا غلامي أقبل منه تعالى يا عبادي لا خوف عليكم حتى في الوصل الصورة الأولى إسكان الياء إثباتها ساكنة طيب هذه الصورة الأولى إثباتها ساكنة تقول يا غلامي الثانية يا غلامي لو وقفت تقول يا غلام طيب يا غلامي طيب بحدث الياء ساكنة وابقاء الكسرة دليلا عليها كما قالت عليها عبادي فاتقوا واضحه الصوره دي هذه يعني ما تحتاج الى تعمل الثالثه من اللغات الوارده في المضاف الى المتكلم ضم الحرف الذي كان مكسورا لاجل الياء كان مكسورا لاجل الياء ونضمه مثل وهي لغه ضعيفه يا غلامو ومن كلام العرب يا أم لا تفعلي يا أم لا تفعلي ينادي امه وقرئ قال رب حكم بالحق قرأ رب حكم اللغة الثالثة ضم الحرف الذي كان مكتوب أول شيء ثبات لي أساكن الثانية حذف لي أبقى الكسر على الميم الثالث ضم الميم على الأمثلة اللي ذكرنا الرابعة يا غلامية الياء مفتوحة طيب ومنه يا عبادي قل يا عباديا الذين أسرقوا والأعراب نفس اللي أمر معن طيب الخامسة يا غلاما مو بهذا ينادي اثنين ينادي واحد يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتح فتقلب الياء ألفا قلب الكسره فتحه وش اللي يناسب الفتحه من حركات الالف ومن قوله تعالى يا حسره هذه اللغه الخامسه السادسه يا غلا وش بقي يلا هذا لكم هذه وش بقي ما في اسكان الفتحه بدون الف يا غلام طيب بحذف الالف وابقاء الفتحه دليلا عليها ومنه استشهدوا بقول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهفه ولا بليت ولا لوني إيش معنى بلهفه يعني بيا لهفة بيا لهفة نعم أن التحسر معروف ليت شعري وعين مني ليت ان ليت وإن لون عناه طيب إذن هذه هي ست لغات وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وتقول يا غلامي بالثلاث طيب خلاص؟ نعم يا حرف نداء أعطني أي واحدة منها مثلا يا غلامة تقول المناذاء؟ ها مضاف مضاف منادى مضاف والالف هذه نيابة عن الياء الألف هذه نيابة عن الياء نعم إيش؟ يا غلامو يعني قصدك إنها لحقت بالمفرد أو لحقت منك إنها غير مقصودة أيهم يا غلامو أيهم بالضم إي نعم وهذه هذه اللغة ضعيفة وش تكون يعني قصدك غلامو تبنى على الضم يكون مبني على الضم نعم طيب نعم لكن الإضافة منوية شوف إذا قلت يا غلام بدون إضافة غلام عادي مثلا تناديه لكن ما تريد غلامك أنت هذا مبني على الضم مبني على الضم في محل نصب لكن ذي مبني على الضم لأن المضافة منوية مثل ما تقول من قبله منوية لف منوية معنا دون لف تكون إضافة فيه منوية معنا دون لف نعم طيب نعم ويا أبتي ويا أمتي ويا أبتة ويا أمتة ويا أبتي ويا أم ويا أبتة نعم أبتة بي أبتة أيضا نعم ويا أبتة ويا أمتة ويا ابن أمي ويا ابن عمي بفصح إذا وقفت ابن أم ويا ابن عم نعم إن شاء الله عليك ويا ابتا ويا امه ويا أم ويا ابن ام ويبن عم بفتح اشبر شويه تقرا من جديد الان ها ويا ابتا ويا امه ويبن ام ويبن عم بفتح وكسر وإلحاق الألف او الياء للاولين قبيح ولالاخرين ضعيف هذا هذا المتن وشو يشير يعني يقول إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أباً أو أماً شوف إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أباً أو أماً مو غلام ننتهينا من غلام طيب. جاز فيه عشر لغات شوف يعني من تبقى بالقليل تقول يا غلامي الآن قل يا يا أبتي كم فيها من لغة عرفتوا شو الفرق بدل ما تقول يا غلامي تقول يا أبتي كم فيها من لغة فيها عشر لغات الست الماضية ما يحتاج نعيدها الست الماضية ما يحتاج نعيدها ولغات أربعة وهي إبدال شوف تقول يا إبدال أصلها أبتي إبدال الياء اللي أصله أبتي إبدال الياء تاء مكسورة إيش تقول تقول يا أبتي نعم وبها قرأ قرأ السبع مع ذا ابن عامر تقول يا أبتي هذه اللغة صارت السابعة ترى طيب والثانية إبدالها تاء مفتوحة وش تقول يا أبا تاء يا أبتاء طيب الثالثة يا أبتاء بالتاء والالف. والرابعة يا أبتي بالتاء والياء طيب لو ترجعوا لذيك تأكدوا من أكثر لو تب تب نعم صار تشابه. نفس الشيء نأتي إليها إن شاء الله طيب خلونا ننتهي من هذه طيب وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء لاحظوا مهم مضاف إلى الياء مضاف إلى مضاف إلى الياء هو قلنا يا غلامي الآن يا غلام غلامي يا غلام غلامي لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة لاحظوا يا أخوان اذا قلنا يا غلامي في اللغات اللي مضت طيب اذا كان المنادى مضافا مو بلاي المتكلم الى مضاف الى المتكلم اذا قلنا يا غلامي هذا المنادى اضيف لي المتكلم لكن يا غلام غلامي لو اذا اردنا ان نعرب والشكون غلام هذا مضاف وهو هذا مضاف مضاف الى أي شيء إلى غلام الثانية. الغلام الثانية أيضا مضاف إلى ياء المتكلم. يعني أضيف المنادى. وين المنادى؟ غلام. أضيف إلى أي شيء؟ إلى غلام. غلام الثاني أضيفت إلى أي شيء؟ إلى المتكلم. هنا المنادى مضافا. جاء مضافا إلى مضاف إلى الياء ما اللغات في ياء المتكلم؟ يقولك وإذا كان منادى مضافا إلى مضاف إلى الياء بمثل يا غلام غلامي لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة كيف نقول فيها يا غلامي يا ويا غلامي بس ما نقول مثل اللغات الواردة قبل قليل لماذا لأن الأول أضيف الى المتكلم لكن هذا أضيف إلى مضاف إلى المتكلم ما هو واضح لكم ولا لا؟ ولا كتب على الصبرة؟ وين كاتبنا نعم، أكتب هذه. نعم، أول شيء يكتبها يا غلامي. نعم، يا غلامي، غلامي بس غلامي هذه. على طول. لا يا غلامي، حطيها. إيه؟ طيب. هذه كم فيها من لغه ست لغات طيب. اكتب تحتها يا غلام غلامي اكتب بالقلم الازرق واضح اول مره الجايه ما يمديك الحين يا غلام غلامي وش الفارق الاولى اضيفت غلام الى ياء المتكلم والثانيه اضيفت الى مضاف الى ياء المتكلم واضح ولا لا الأولى كم فيها ست لغات والثانية اللي هي الياء حديثنا عن الياء الياء الأولى أو الغلام الأولى كم فيها ست لغات والثانية لغتان بس لأن الياء ليست في المضاف إنما هي في مضاف إلى المضاف وش يجوز بالثانية مثل غيرها تقول يا غلاميا ويا غلامي لا هي الأولى هيا الأولى الأولى يا غلامة منصوبة لأنها اضيفت الى غير المتكلم لحظ أضيفت الى غير المتكلم مثلها مثل يا عبد الله لحظ ما الذي جعل غلام الأولى فيها ست لغات في الأول لأنه اضيفت إلى المتكلم غلام الأولى هذه مسألة أخرى, أنت مسألة أخرى. غلام هذه الثانية ما فيها إلا لغة واحده يا غلامة غلامي طيب لكن الأولى كم فيها ست والياء الثاني ذي كم فيها لغتان وش الفارق لان الأولى غلام اضيفت إلى ياء المتكلم والثانية اضيفت إلى مضاف إلى ياء المتكلم نعم طيب والثالثة من هذه اللغات إثبات الياء كقول الشاعر يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد إثبات الياء ابن أمي قال نعم طيب والرابعة قلب الياء هذا اللي تسأل عنه قليل هذهك مرت معنا اللي قلتها أنت الرابعة من اللغات قلب الياء ألفا مثل يبنة عما لا تلومي وهجعي لا يخرق النوم حجاب مسمعي طيب عموما هذه يسيرة جدا يعني ما فيها مجرد الإنسان يقرأه ويتصورها نعم فصل, فصل ويجري ما أفرد ووظيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسخ المقرون بأل على لفظه أو محله وما وظيف مجردا على محله ونعت, ونعت أي على لفظه والبدل المجرد والنسخ المجرد كالمناد المستقل مطلقا هذا الفصل الآن معقود لأحكام تابع المنادى إذا قلنا تابع المنادى نأخذ فكرة يسير عن التوابع لأنها ستأتينا مفصلة التوابع ما هي هي النعت والتوكيد والبدل والعطف لماذا سميت توابع؟ لأنها تتبع ما قبلها من العرب التوكيد جاء الجيش كله الجيش مرفوع والتوكيد مرفوع والعطف جاء زيد وعمر زيد مرفوع المعطوف على المرفوع مرفوع طيب و الصفة جاء زيد الكريم الكريم تابع له وش بقي لا أخذنا التوكيد بقي البدل جاء زي جاء زيد أبوك زيد مرفوع أبوك مرفوع الآن انتهينا من المنادى نريد نأخذ تابع المنادى مثل قلت يا زيدو تقول كريم مثلا هذا صار تابع يا زيدو وعمر هذا تابع لكن ما نوعه؟ العطف يا زيد زيد وش يسمى هذا؟ توكيد توكيد طيب كيف ما طريقه اعراب تابع المنادى؟ تابع المنادى كيف يعرب؟ ما احكام تابع المنادى؟ انتم عرفتوا تابع المنادى؟ طيب المنادى يعني خلصت الحديث هذا أن المنادى إذا كان مبنيا متى يبنى المنادى أول إذا كان مفردا علما أو نكرة المقصودة خلاص طيب إذا كان المنادى مبنيا وكان تابعه نعتا يعني إيش معنى نعتا صفة أو تأكيدا أو بيانا إيش معنى بيان يعني عطف بيان او نسقا نسقا يعني عطف نسق بالواو طيب اذا كان التابع في كل هالأحوال مقترنا بالالف واللام وكان مع ذلك مفردا او مضافا وفيه الالف واللام جاز فيه الرفع والنصب جاز فيه الرفع اتباعا على اي شيء على لفظ المنادى وجاز فيه النصب اتباعا على محله وش معنى يا هذا ألم يمر معنا قبل قليل أن المنادى مثل تقول يا زيد مش نقول بعرابه مبني على الضم في محل نص. ما لفظه الضم وما محله النصب النصب اذا عطفت عليه او اتبعته بالتوكيد او بالوصف هذا التابع لك ان تنصبه اتباعا على المحل ولك ان ترفعه اتباعا على اللفظ واضح طيب أمثلة يا زيد الكريم يا زيد ما فيها خلاف يا زيد الكريم سكت ما ما حركته طيب يا زيد الكريم اتبع على على اللفظ تقول يا زيد الكريم اتبع على المحل يا زيد الكريم ما نوع التابع نعت شو معنى نعت صفة جيد طيب يا تميم أجمعون وش يجوز أن تقول يا تميم أجمعون اتبع لأي شيء اللف لأن تميم هو مبني على الضم طيب وأجمعون وش أرى بجمعون توكيد طيب الآن أجمعون ااا اتبعت على أي شيء اللف. اللف. طيب هذه مبنية على الضم وهذه الواو كيف وشلون هذه هذه ما افهم بالإشارات انا لما ذكر سالم وش رفع به بالواو طيب ويا تميم أجمعين اتبع على شيء المحل وش النوع من التوابع هذا توكيد يا سعيد كرز مر معنا هذا في اللقب والكنيه يا سعيد قرز هذا وش نوع التابع بدل يا سعيد قرز أتبع على أي شيء اللفظ طيب طيبها وعلى المحل والشغول يا سعيد كرزا طيب يا زيد والضحاك وش يجوز فيها مقترن بال يا زيد وضحاكوا على اي شيء الله طيب والمحل يا زيد وضح اشفتوا النحو يصير بس أعطوه أعطوه شيء يعني هو يحبكم ويرغبكم لكن انتم يعني تفرون منه وتخافون منه طيب كم من هنا اليوم باب يعني الحمد لله عدت ابواب طيب اعطيكم مشاهد بيت شعر يقول الشاعر يا حكم الوارث عن عبد الملك يا حكم الوارث عن عبد الملك. الوارث. وين المنادا؟ يا حكم. المناد حكمه. طيب. والوارث؟ تابع. وإيش عرابة أبو عرابة قبل؟ صفة. نعت أو صفة. طيب. وش يجوز في الوارث؟ آه. آه. آه. وإيش نقول؟ الوارث اتبع أي شيء؟ ترى كلمة تبع تشمل كل التوابع التوكيد والعاطفة تبع على أي شيء على اللفظ حا... إيش الوارثه طيب وعلى المحل إيش نقول الوارثه أحسنتم الوارثه طيب شاهد ثاني يقول جرير يمدح عمر بن عبد العزيز يقول فما كعب بن مامتة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجواده آه. عمر وين يا عمر الجواده يا عمر الجواده عمر منادى مبني على الضم لماذا لأنه مفروض علم والجواده نعت لعمر أتبع على المحل ولا على اللف محل على المحل أحسنت على المحل هالنص يبدأ عمر بن عبد العزيز يقولوا شو كعب ماما كعب ماما هذا تعرفه ولا لا هذا يضرب المثل عند العرب يقولون جار كجار أبي دؤات منه جار أبي دؤات؟ كعب مام هذا في هذا عجيب إذا مات, إذا مات لجاره شات عوضه بدلا عنها وإذا مات لجمل أعطاه بدلا عنه وإذا مات جاره أعطاه لهديه في الجاهلية سبحانه يعطي أهل هدية وهو ما قتله ولا فعل شيء هذا توفي في شبابه يضرب به المثل بالإيثار وبالكرم ولقصة من أعجب القصص في الإيثام وهو في الجاهلية يعني عمر بن عبد العزيز يمدح جرير ويقول هذا ما هو بالنسبة لك هذا كش كان يذكرون إن خرجوا يا ثلاثة من أصحابها خرجوا من اياد من قبيلة من اياد خرجوا البرية ومعهم ما وظلوا الطريق ضاع فقالوا كل واحد منا ياخذ نصيبه يعني أخذ مثل أقل من لتر أخذ نصيبه وكت فيه اخذوا اشتد بهم الظما كل واحد شرب يريد الحياه هو ما شرب قطره اشتد به الظما بلغ الهيعه به مبلغ فمر به اعرابي من بني النمر ابن قاصد الاعرابي يدري انهم قد عطشوا فاصبح ينظر لكاس استحيا يقول أعطني يعني أموت يا أنا يا أنت فمن انتظر حتى يقول أعطني دمه إليه شير بالعرابي ونجع وبعد قليل عللوه عللوه حتى مات وضرب به المثل بالإثار ولما بلغ والده أصبح يتمدح به هذا هو كعب أب أمامه جرير يمدح عمر أول ما تولى عمر بن عبد العزيز أقبل الشعارة وكل ما جواحة اضطرده عمر أنت اللي تقول كذا وكذا فجاء جريل قال جريل هذا فقير ادخل يا جريل اتق الله ولا تقول اللي حق فقدم يعني اللي يقول كم باليمامة من شهزاء أرملة ومن يتيم ضعيف الصوت والبصري لن يقول تلك الأرامل لو قضيت حاجتها فمن لحاجة هذا الأرمل الذكري المنقل قصيدة طويلة ومدحة بها أعطاه عمر مبلغ من حر ماله يقول جرير ما نفعني مال مثله مائة دينار ثم خرج جرير وعند الباب أجرى مؤتمر صح أجرى مؤتمراً صحفياً جرير وش رأيك قال رأيتوا يقول خرجت من خليفة نعطي فقراء ونعطي شعراء ثم قال رأيت رق الشيطان لا تستفز وقد كان شيطاني من الجن راقية شيطان جرير مش مصيبة هذا جرير المهم يعني هذه قصة البيت طيب فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجوادة وين شاهد كما تفضلت أن أتبع على شيء على المحل لو أتبع الله فكان يقول ليش والقافية كلها كل القافية هذه مفتوحة مطلقة الفتح المطلق نعم مثل قول آخر ألا يا زيد والضحاك سيرة فقد جاوزتما خمر الطريق طيب وين الشاهد ألا يا زيد والضحاك الضحاك على أي شيء والضحاك طيب يا جبال أوب معه والطيراء المهل آه قرئ شاذن والطيراء على أي شيء الطيراء المحل والطيراء على اللفظ طيب خلص يعني إن شاء الله واضح طيب فإن كان التابع الآن انتهينا من تابع المنادى إذا كان مفردا على من لك أن تتبعه على اللفظ ولك أن تتبعه على المحل فإن كان التابع من هذه الأشياء يعني سواء كان توكيدا أو كان نعتا أو كان بدلا أو كان عطفا إن كان التابع من هذه الأشياء مضافا التابع هذا مضاف لحظة الضحاك والجواد هذه مين مضافات إن كان مضافا وليس فيه الألف واللام تعين نصبه على المحل لأنها أصبح بحكم أي يا أخوان اللي يجيب يأخذ الجائزة بحكم منادى أي مضاف أحسنت بارك الله بك تعال أختر أحسنت نح. صار بحكم منادى المضافة طيب مثل ماذا مثل اذا قلت يا اختري واحده يا زيد لن احرك يا زيد صاحب عمرو ايش تكون صاحب صاحبه هل يجوز ان تقول يا زيد صاحب عمرو ما يجوز مهم مثل يا زيد الضحاق ان ذلك مقترن بال وهذه التابع مضاف التابع هذا مضاف صاحب عمر مضاف مضاف إليه والإتباع على نيه إعادة العمل وش التقدير يعني لو قدرت تقول يا زيدو ناد صاحب عمر وش تقول ما قلنا ان المناد المضاف ينصب نقول يا عبد الله هل يصنع تقول يا عبد الله لا طيب اذا إذا كان التابع يعني التابع للمنادة يعني سواء كان نعتا أو توكيدا أو بدلا أو عطفا مضافا إذا كان التابع مضافا وليس مقترنا بالالف واللام تعين نصبه على المحل يعني ما نجلس فيه الوجهان كقولك يا زيد صاحب عمر ما تقول يا زيد صاحب عمر لماذا؟ لأن المنادة مضاف لأن هذا مضاف التابع والمنادة على نية إيش؟ إعادة العامل كأنك تقول يا زيد يا صاحب عمرين طيب ومثل طيب يا زيد اجعل التابع لها كنيه اشتقول مثل الأب اشتقول أحسن يا زيد أبا عمرين لأنك لو ناديت تقول يا أبا عمر ما تقول يا أبو عمر طيب واضح يا دي ولا لا واضح المسألة طيب يا تميم نادهم كلهم تميم أشتقول هل تقول يا تميم كلكم نك تقول يا تميم قبل شوي نقول يا تميم أجمعون لكن هنا كلكم كل توكيد من لفظ التوكيد ومضافه إلى الضمير كلكم. كلكم هل تقول كلكم ما الفرق بين يا تميموا أجمعون ويا تميموا كلكم أجمعون يجوز أن تقول يا تميموا أجمعين ويا تميموا لكن هنا يا تميموا كلكم لأن التوكيد أضيف أضيف للضمير طيب أو يا تميموا كلهم طيب إذا كان التابع نعة لأي مثل أي للمذكر وأية المؤنث وش تعين شوف النحاة أهل دقة دقة متناهية الأول الإتباع على اللفظ والمحل والثاني الإتباع على أي شيء على المحل. على المحل هنا الإتباع على اي شيء على اللفظ إذا كان التابع يعني نعتا يعني صفة لأي أي أو أية تعين رفعه على اللفظ يا ايتها النفس المطمئنه يصلح أن نقول النفس لا يا ايها الناس اتقوا ربكم طيب وش باقي لا واذا كان التابع بدلا او نسقاني لا قال لك نسقا يعني عطف نسق بالواو ولا ثم ولا الفاء بغير الف واللام ما يستحقه لو كان منادا تقول مثلا يا سعيد قرزه يا أبا عبد الله إذا قلت مثلا يا سعيد أبا عبد الله كما قلنا على نية عادة العامل طيب نعم ولك ولك في نحو يا زيد زيد ليعملات فسحهما أو ضم الأول طيب ابن هشام رحمة الله عليه يقول إن أنحى يقول ابن خلدون إن نسمع عن إن هنحى من سيبوي ويأتي بألفاظ ويأتي بنصف البيت يظن الناس كلهم مثل لو جلست عند إنسان مثلا يتقن فن من الفنون يبدأ يعطيك إشارات ورموز أنت ما تعرفش معنى الإشارات ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات شير إلى قول عبد الله بن بالرواحة يا زيد زيد اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي وشوش معنى البيت اليعملات جمع يعمله وهي الناقة القوية واليعمل البعير القوي والذب التي ذبلت وضمرت من شدة السير يقول تطاول الليل عليك انزل حتى يتجدد لها النشاط يقول ولك في نحو يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول دون الثاني طبعا أو ضم الأول يقصد دون الثاني وشو يشير يشير إذا مسألة إذا تكرر المنادى المفرد زيد أليس منادى مفرد طيب إذا تكرر المنادى المفرد يا زيد قال زيد الثانية مضافاً. ثاني مضاف نحو يا زيد زيد اليعملات يا سعد سعد الأوس طيب عرفتنا المثال زين يا إخوان يا زيد زيد اليعملات يعني نسبه إلى الإبل لأنه صاحبها أو يا سعد سعد الأوس مثل ما قال جريب يا تيم تيم عدي لأبا لكم نخلي شاهد الدريل شوي هذا لا قصة يسيرة لكن نشوف هذه نطبق على يا سعد سعد العوس هل سعد سعد هذا هل ليس مفردا علما كيف تعربه بالبناء على الضم طيب إذا تكرر أضيف طيب إذا تكرر أضيف إذا تكرر المناد المفرد مضافا مثل يا سعد سعد العوس أو يا زيد زيد العمل يا عملات جاز لك وجهان فيه حدهما الضم الضم في الاثنين تقول يا زيد جاز لك الضم في الاول يا زيد زيد اليعملات يا زيد زيد اليعملات الضم في الاول والفتح في الثاني على النص طيب على تقديره منادى مفرد كأن زيد الاول منادى مفرد والثاني يكون إما منادا سقط من حرف النداء يعني يا زيد يا زيد ليعملات وإما عطف بيان وإما مفعولا به بتقدير أعني واضح يا إخوان طيب والثاني الفتح تقول يا زيد يا زيد ليعملات وش التقدير على تقدير مضاف إليه دل عليه ما بعده على تقدير يا زيد ليعملات يا زيد ليعملات طيب إذن يا سعد سعد الأوس ماذا فيها؟ ماذا تقول؟ يا سعد سعد الأوس ويا سعد سعد الأوس طيب يقول جرير لما تكلم في حقه أمر باللجا التيمي بدأ يهددهم لأنه هدد بني حنيفة يقول أبني حنيفة احكموا سفهاكم اني إني أخاف عليكم وأن أغضب وهنا يقول يا تيم تيم عدي يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر انتبهوا حكموه طيب وين الشاهد يا تيم تيم ع مثل يا سعد سعد العروس وين الشاهد يا تيم تيم عدي لا أبا لكم وين الشاهد يا تيم تيم عدي الأولى الثانية وش جزوز فيها الثانية النص للفتح طيب لأنه مضاف طيب والأولى يجوز أن تقول يا تيم يعني كأنه منادأ مفرد والوجه الثاني يا تيم على تقدير يا تيم عدي مثل يا زيد زيد اليعملات طيب يلا فصل ويجوز ترخيم المنادأ المعرفة وهو حث آخره ويجوز تخريفا ويجوز ترخيم المنادأ الترخيم ما هو يا أخوان في اللغة الترخيم هو التسهيل والترقيق والتليين والتلين. لك صوته أحيانا يقول صوت رخيم أي رقيق. طيب واصطلاحا اصطلاح نحى ما هو الترخيم؟ حذف بعض الكلمة حذف بعض الكلمة من الآخر على وجه مخصوص. حذف بعض الكلمة من الآخر على وجه مخصوص هذا هو الترخيم نعطيكم مثال ثم يعني نواصل الشرح يقول ابن مالك الترخيم نحذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة بس طيب كيا سعى في من دعا سعادة مثل يا منصور ترخم مثلا تقول يا منصور طيب هذا هو الترخيم طيب يقول فصل ويجوز ترخيم المنادى المعرفة وهو حذف آخره تخفيفا إذا من أحكام المنادى الترخيم وهو حذف آخره لأجل التخفيف وتسميه قديمة الترخيم معروف يروى انه قيل ابن عباس أن ابن مسعود قال في قوله تعالى ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك ابن عباس قال ما كان أشغله للنار عن الترخيم. وين وين الترخيم؟ مبقي الترخيم. وبعضهم قال لا أنهم رخمون لأنهم اقتطعون الكلام ما يستطيعون يكملون. إذن هذا هذا معنى الترخيم. طيب. شرط الترخيم يعني شرط حتى يحدث آخر مناداة أن يكون الاسم معرفة. أن يكون لسم معرفة. وش معنى معرفة يا إخوان. يكون مفردا علماً. طيب. ثم إن كان مفردا علما طيب المفرد العلم يشمل يشمل المثنى يشمل المذكر ويشمل المؤنث ويشمل المثنى ويشمل الجمع كلها مفرد علم لأن المفرد العلم في باب المنادى ما هو اللي يعرف يأخذ جائزة ما, ما ما ما تأخذ جائزة لأن عندك واحدة هذه السبب والثاني من تعجل شيئا قبل عوانه عوقب بحرمانه طيب والحمد لله ضاعت الجائزه خلاص ما نعطيها احد حجبت المفرد في باب المثنى ما هو والجمع المفرد ما ليس مثنى ولا مجموعا طيب المفرد في باب المنادى ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف يعني مثل زيد زيدون زيدان هند هندات ايش تكون هذه كلها داخلة في اي شيء في المفرد العلم أو في المعرفة طيب ما شرط شرط الاسم المرخم أن يكون ما شرط يعني الترخيم أن يكون الاسم المراد ترخيمه معرفة هذه واحد ثم إن كان مختوما بالتاء لم يشترط فيه علمية حتى لو لم يكن علما ولا على زيادة على الثلاثة مثل ثبه ثبه وهي الجماعة إذا أردت أن ترخيمهم تقول يا ها يا ثوب أو يا ثوب جينا لغة من ينتظر لغة من لا ينتظر بس نأخذ هذه الأول طيب وعائش أو تقول يا عا إيش أو يا عا إيشا طيب إن لم يكن مختوما بالتاء فلو ثلاثة شروط أو شيء لابد أن يكون علما أحدها أن يكون مبنيا على الضم يعني يا زيدون ما يصلح معها ويا زيدان لا يصلح معها والثاني أن يكون علما والثالث أن يكون متجاوزا ثلاثة أحرف مثل مثل حارث طيب ومثل جعفر من يرخم حارث رخمه واشتحرف الثاء تقول يا حاري ولا يا حارو كل تجوز طيب وجعفر لكن تقول يا جعف ويا جعفو طيب على لغة إيش هنا إذا قلت يا جعفو في باب النذاء يعني كلمات أحيانا تحتاج إلى أن تفهم مثل يقولك يا جعفو على لغة من لا ينتظر ويا جعفا على لغة من ينتظر ما معنى لغة من ينتظر ولغة من لا ينتظر لأنك الآن إذا رخمت حذفت إذا قلنا يا حاري حذفنا الثاء لو قلنا يا حارث كم لك من وجه واحد تقول يا حارث يا جعفر يا جعفر طيب حذفت الآن الراء وحذفت الثاء صار الحركة على أي شي شيء على الراء وعلى الفاء واش تقول لك في المنادى المرخم لك وجهان لك أن تقول مثل جعفر يا فاء جعف على لغة من ينتظر الحرف المحذوف عرفتموها يا إخوان يعني كأن الحرف موجود ومنوي طيب ويا جعفو على لغة من لا ينتظر فعاملته معاملة المفرد الذي لم يحدث منه شيء عرفنا لغة من ينتظر ومن لا ينتظر آه. من ينتظر إيش الحرف ومن لا ينتظر الحرف آه. طيب نطبق يا حارث رخمها ثم أعطنا اللغتين فيها نعم ف... تفضل <تصفيق> يا حاري اللغة من ينتظر لما لا ينتظر <تصفيق> يا حاري لان الكسرة هذه دليل على المحذوف طيب آه الثاني يا حارو <تصفيق> اللغة من لا ينتظر عرفنا من ينتظر من لا ينتظر طيب آه. طيب اقرا العباره ويجوز ترخيم المنادى المعرفه وهو حذف اخره تخفيفا فذ التاء مطلقا كيا طلح ويا سبن سبن ويثب وغيره سبن نعم يا ث ياثب وغيره بشرط ضمه وعلى بشرط ضمه وعلى ومجاوزته ثلاثه احرف كيا جعف ضما وفتحه العبارة الثانية ويحذفه ويحذفه من نحو سلمان ومنصور ومسكين حرفان ومن نحو معدي كرب الكلمة الثانية يعني يشير رحمه الله لأن المحذوف المرخم على أقسان القسم الأول أن يكون المحذوف من حرفا واحد وهو الغالب كما مر يا حاري يا جعفو يا سعى طيب الثاني من المحذوف لأجل الترخيم أن يكون حرفين حياناً نحذف لأجل الترخيم يحدثوا حرفان وذلك مجتمع فيه شروط أن يكون ما قبل الأخير مثل بسلمان ومنصور ومسكين ضبقوا على سلمان ومنصور ومسكين أن يكون ما قبل الحرف الأخير زائدا وين اللي قبل الأخير؟ الألف ومنصور الواو مسكين لا والثاني يكون معتلا لأن حروف الزيادة كثيرة ليست حروف الله جماعة في قولك سألتمونيها أو هناء وتسليم تلا يوم أنسيه هذه حروف الزيادة طيب والثالث أن يكون ساكنا لاحظ سلمان العلف ساكنا مسكين لا ساكنا منصور ساكنا طيب إذا كان كذلك كم تحذف من حرف تحذف إيش الحرف المد مع ما بحدها طيب سلمان كيف نرخمها وش نقول ها. يا سلم طيب نادوها على لغة من ينتظر نادوا سلمان يا, يا, سل... واحد تقول يا سلم يا سلم ها واحدة بسمها نه اشترقوا لأنت يا سلم يا على لغة من ينتظر ولا من ينتظر من لا ينتظر كانه منادى مرتجل طيب ويا سلمى على لغه ايش مو يا سلمى لا يا سلمى على لغة من من ينتظر طيب ومسكين كيف ترخمونها ها. يا مسكو على لغه ايش من لا ينتظر طيب ولغه من ينتظر لا يا مسكين هي مش كي الكاف ايش تكون اصلها مكسوره اذا اشتقول يا مسكي طيب ومنصور يا وش ما واش تحذفون من الاول الاول را طيب نادو يا منصور على نغته ايش يا منصور احسنتوا الاثنين لكن وش الفرق ان نوات المحذوف تقول يا منصو على لغة إيش من ينتظر والنويت انه مرتجل تقول مبني على الضم على لغة شوف ان نوات المحذوف تقول لغه من ينتظر والنويت كانه اسم اسم مرتجل وشكون على لغة من لا ينتظر طيب يقول جرير يقول الفرزدق يا مرو إن مطيتي محبوسة ترج الحباء وربها لم ييأس يا مرو إن مطيتي محبوسة ترجو الحباء له العطاء وربها يعني صاحبها لم ييأس وين الشاهد يا مرو أصلها مروان يوم ده مروان ابن عبد الحكم مروان ابن الحكم هو بالحمد لله مروان من الحكم يا مروه طيب يا مروه على اي لغه من ينتظر ولا من لا ينتظر لو أرد على لغه من ينتظر لقال يا مروه طيب يقول عمر بن ابي ربيعه قفي وانظري يا اسم هل تعرفينه هذا المغيري الذي كان يذكر وين الشاهد يا اسمع عمر بن ابي ربيعه يقول قفي فانظري يا اسم هل تعرفينه هذا المغيري الذي كان يذكر يا اسم اصلها اسمها. يا اسماء وش حذف الالف والهمز طيب يا اسم على اي لغه من لا ينتظر من من لا ينتظر ويا اسماء من ينتظر طيب لان المنادى اسماء لأن يروى البيت قفي فانظري اسماء هل تعرفونه يعني يا أسماء طيب أيضا مما يحذف لأجل الترخيم نعم مما يحذف أن يكون المحذوف لأن مثل معد كارب أن يكون المحذوف إيش قلنا الأول أن يكون محذوف حرفا الثانين أن يكون محذوف حرفا الثالث أن يكون محذوف كلمة برأسها متى إذا كان مركب مسجيا مثل معدي كرب حضر موت لو تنادي معدي كرب ترخمه تقول يا معدي حضر موت يا حضراء طيب نعم فصل ويقول المستغيث هذا على الاستغاثة الاستغاثة طولنا اليوم في الدرس لكن الحمد لله إذا فهمتم يسل عليكم لكن المصيبة إذا كنا ندور حول مسألة ومسألتين طيب نقف عند الاستغاثة عشان تبغون الكمل إحنا لعل نقف عند الاستغاثة بس هذا يسأل سواه كثيرا ما يعني يقول في في الموقع في الموقع اللي يشرف عليه. نقلات لكبار كتاب العربيه مثل الشيخ محمد الخضر حسين والشيخ محمد البشير إبراهيمي وغيرهم والكثير منا يجهل سيرتهم وكيف وصلوا لهذا الأسلوب الرفيع فلو تحدثت عنهم وعن مصادر سيرتهم حث لنا على التأسي بكتاباتهم والله أتمنى أن تكون هذا الدروس عنهم محمد الخضر حسين ولد في تونس سنة 1293 توفي سنة 1377 الهجرة محمد الخضر حسين أمه عالمة خاله محمد المكي بن عزوز عالم من علماء تونس وكانت أمه صغيرة تلعبه تقول يا ربي أشوف الاخضر يكون شيخ الأزهر وشلون في تونس يصير شيخ الأزهر وتجري الأمور ويحكم عليه الاستعمار بالإعدام ويأتي المصر ويرشحه العلماء لمشتخة الأزهر هو آخر واحد ممن كان يرشح من قبل العلماء ويكون شيخ الأسهر هذه آلة من العجائب محمد الخضر حسين من العلماء الكبار الفطاح له وأسلوبه يضارع أساليب القدماء نعم ومن العجائب هذا محمد الخضر حسين كان متفننا في التفسير وفي الأصول وفي الأدب وكان شاعرا وله كتابات لرسائل الإصلاح رسائل الإصلاح, الأخوان رسائل الإصلاح من مجلدين وله محاضرات الإسلامية وله الهدايه الإسلامية كانت مقالات يكتبها أول ما تولى الأزهر قال للسكرتين أي موقف تخاذل مني قدم الاستقالة بدون أن تستشيرني وأصدر مجلة عام 1321 لما كان في شبابه وكان صديقه الطاهر بن عشور الروح بالروح لما حكم عليه الاستعمار بالجلاء من تونس وحكم عليه بالعدام كان بينهم مراسلات بالشعر شيء عجيب يعني لما ابتعد كان الطاهر يقول له بعدت ونفسي فيها وكتصيد تصيد فلم يغني عنها في البيان قصيد وخلفت ما بين الجوارح الجوانح غصة لها بين احنا الضلوع وقود هم رد عليه عاد مثلها يقول إذا أججت ذكراك شوقي أخضلت لعمري بدمع المقلتين خدوده بعدت بجثماني وروحي رهينة لديكم وللود الصميم قيوده طويل وله ديوان شعر اسمه خواطر الحياة من أبدع الدوي لك ما لشهرة من شعره مثلا لما دخل الشام عام 1331 على قطار الفحم يقول لج القطار بين والنار تسحبه ما بين رائق جنات وأنهار ومن عجائب ما تدريه في سفر قوم يقادون للجنات بالنار قادل للجنات الجناب بالنار وله قصيد في من أعجب ما يكون له مثل قصيده على فراش المرض هذا الخضر تسأله أمه تسأل أخته أو من تمرضه تقول إذا سيرثيك حد فقال أبي من أبدا ما يكون تسالني هل في صحابك شاعر إذا مت قال الشعر وهو حزين فقلت لها لا هم لي بعد موتتي سوى ان ارى اخراي كيف تكون وما الشعر بالمغني فتيرا عن امرئ يلاقي جزاء والجزاء مهين وان احظى بالرحمه فما لي من هو سواها واهواء النفوس شؤون شجونه فخلي فعول فاعلات تقال في أناس لهم فوق التراب شؤونه وإن شئت تأبيني فدعوة ساجد لها بين أحناء الضروع أنينه خير عجيب ولا قصيدة في الأمة قيلة يمكن 1363 لو تقرأها تظنها مو باليوم مقلولة ستقال غدا لما استضاف المجمع اللغوي كان أضمن به ولدت كتبغي في الحياة أنيسة يرعى عقولا أو يقود خميسا ولرب أم أملت في طفلها همم الملوك فقام يحدو العيسى فكن الهمام يخوض لجة حكمة أو يرتدي سيفا ويفتح خيسا قصيدة من أبدع ما قيل عن الأمة وعن مآسيها وألامها وهذا يعني بالنسبة باختصار عن البشير الخضر الحسين والبشير الإبراهيمي ولد سنة 1306 وتوفي سنة 1385 من علماء الجزائر الكبار عمه هو الذي علمها قبل أن يصل للسابعة أتقن حفظ القرآن وحفظ ألفية من مالك وحفظ عديد من رسائل وقبل أن ينام عمه دروس طيلة اليوم وقبل أن ينام يعطيها أكثر مئة بيت يحفظ يقول زدني قال لا حتى لا تتعب ذاكرتك ويحفظ كتب بكاملها أنا كتبت عنه في كتاب اسم الصداقة بين العلماء عن هؤلاء جميعا نماذج من صداقاتهم بس نموذج بسيط من حفظه يذكرون الشيخ على التنطار رحمة الله عليه يقول كنا في باص في سيارة وكان الشيخ البشير يمد رجله في اخره لأنه أصيب بكسره أول عمره ومعه لجفة استمرت معه العرجة فيقول كنا نتسامر في الرحلة الطريق بعيد فنأتي ببيت لشاعر ثم يأتينا بالديوان نحفظ ديوان الجرير والفرزدق وأهل الجهلية كلهم ورسائل كتاب الأندلس وأدب الكتاب كتب بكم يقول أعرف رقم أعرف يقول رقم الصفحة والكلمة وموقعها بالصفحة من طبعة بولاق سؤال عمره يمكن حول الستين يقول أعرف مكان الكلمة هذه شيء ذاكر عجيبة فيقول الطنطاوي قلنا سبحان الله وين الحفظ منين أتاك هو أكبر من التنطاوي بعشرين سنة تقريبا قال اسمع يا تنطاوي مقالاتك اللي كنت تكتبها بالرسالة وبدأ يعطينيها بنصها يقول أنا التنطاوي ما أذكر العنوان حتى يقول إذا أعجبني المقال أحفظه من أول قراءة شفتوا هذه نموذج عن هذين العالمين وقراءة كتبه كتبهما تفيد الإنسان يعني لغة وتفيد فكر وفيها قوه فيها جزاله نعم انتينا من احنا يقول ما العلة في فتح زيد الثانيه هي زيد زيدا العوس العلة لانه اشبه ما يكون بالمنادى المضاف المضاف يا زيدا الاوسي المنادى المضاف ينصب نعم يقول أرجو اعاده شرح الاشتغال باختصار شديد الاشكال ما الله ما نعيده خلاص الآن سكرت الأذهان لكن لعل إن شاء الله لا خلو يصير بيننا لقاء في ذكي المؤلف باب ما فعل به فيما تعلم مناده المفرد يقول يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان فزيدان وزيدون ليست مفردا إيه قلنا لكم مفرد في باب المنادى ما ليس شبيها مضافا وشبيه مضاف والمفرد في باب المنادى يشمل المثنى والمفرد والجمع يا زيدون هذه مفرد علم في باب المنادة لكن زيدون في باب التثنيه والجمع هذه جمع ذكر سالم. نحظتم نعم هذا لديه سؤال. نعم إذا كل يوم ناخذ طول الدرس نلغي درس الظهر رجال ما <تصفيق> لا لا الظهر فيه إن شاء الله درس فيه درس إن شاء الله نعم طيب بس لهنا